ص ل الله ل ي ه وسلم ق ا م اللهم يفتح عليك و ل ا ن وسلم ا لقد وبارك على الجد الله على محمد 「私たちが」 Boss. ع ل ي ك م و ل ا ن ل الله الله الله الله الله الله الله لا. لا إله إلا الله ا ل الله الله الله ا ل الله الله ا ل ل الله الله ا ل الله ا ه ا ل ل ل ل ه ا ه ا ل ل الله ا ل ل الله الله الله الله الله ا ك ل ه النبي النبي ا ل م ن عليه الصلاه ا ل س ل ا م Go, go, g الله الله الله الله الله الله الله ا ا ن و ك نعم نعم نعم نعم المرمين من مصدر في اخبار الناس إلا إذنك يا خيرك يا رب سبحانك يا رب الله الله الله الله الله الله الله صلى على الله ن ل الله صلى ه عليه و ل م ك م و ل ا ن صلى ا ل ل ل ه عليه الصلاه والسلام سيدنا علي ك س ي ر الله الله الله الله, الله, الله <تطع> <عطيف> おい よっしゃ کہ عرب up. どうもありがとうご Thank <tries> you. ت عليك ي مولانا الله الله الله الله الله شالله ع النادل شالله يلي ر ه ا ل ص ا ل م وعند السجائر واولاد ونسوه المسلمين حضرتك شكرتهم واتبعهم جميعا